وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّتَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَطَّرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ve في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان